تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر ما أتاهم من نذير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 يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من واطين ثم جعل نسله من سلالة من ثُمَّ وَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا سُلَيْمَانَ وَحَكَّمْنَاهُ فِي الْأَرْضِ وَأَتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ۚ سَمْعًا وَبَصَرًا وَلَهُمْ مِنَ الْأَنْغَامِ ۖ وَيُؤْتِيَنَّنَ أَجْرًا بِالْمِنَّةِ ۗ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 وَلَوْ تَرَاءَى الـمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَرَجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ وَلَوْ شِئْنَا لَأَتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا ولكن ولكن حق القول مني لاملا ان جهنم لاملا ان جهنم من الجن والناس اجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا ان نسيناكم لُقْوَاعَ دَخَلَ الْخُلْدُ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ ربهم وهم لا وَهُمْ تَجَافَجُُوبُهُم عَن المَبَاجِع يَيدْرُونَ رَبَّّهُم خَوْفَون وَقَمعَب يَدعْرُونَ رَبَّّهُم خَوْفَ وَقَمَع وَمِنَّْ رَزَقَنَاهُم يُن فِي قُون فَلَا تَعلَمُ لَفْس م أُخْفِيَ لَهُم مِن قُروَةِ أَعي جَزَاء كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى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 لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقيمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وَجعَنهُ دَلِّبَنين إِسْرائيل وَوجَعَنا مِنْهُم أَئِم م تََهدُونَ بأَمرنَا لَم صَبَرُ دَم م صَبَروا وَكانوا بآياتنَا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 ان في ذلك لآيات أفلا يسمعون أو لم يروا أنا نسق القماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم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 أتى على الإنسان مِنَ من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا.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 عين يشب بِهَا عبدُ الله عين يشرب بِهَا عبد الله يُفَجرونه تَفجرا يوفُونَ بِذر وَيخافون يومَّ كانََ شَُّهُ مستطيرًا وَيطعم نَقع معَ حُِّهِ مِسكينَ وَيتِ مَ وَأَسير إِ ما نُقعمُكُم لجههَّ لا نُريد مِكُم جَزَاءأَ وَلا شكور إِ نَقَافُ مِ الرَِّنَا يَوومَ عَبوس قَنْقرَير فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَاهُم نَضْرَةً وَسُرُورًا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا لَنْ يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَغْنِيلاً وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا وَاريرَ مِ فَِّ قَرهاَا تَقدير وَيسطَوونَ فيِيه كَس كانَ مِزاجُهَا زَ جبيلَ عنَ فيه تُسَم سَسَبلَ وَيطُوف عَلَه وَتَانُ مخَلَّدُ تهُ حهُ لؤل أث وَإذا رأيتَ ثم م رأيتَ نعم وَملكب عانيهم ثياب سندس خضر واستبرق وحل اساور من فضه وسقاهم ربهم شرابا وسقاهم ربهم شرابا طهورا ان هذا كان لكم جزاء